فَأَنِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةَ وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ تُبْحَنَهُ تُبْحَنَهُ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّنَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَدِ اللَّهِ وَكِيلًا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جمعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ سَكَفُوا وَتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ لَدُونِ اللَّهِ وَرِيَاءٌ وَلَا نَصِيرًا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتطموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فَتَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ